وقائد المتقين وقائد الغر المحجلين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وفي رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ننزل اليوم نتفيا ظلال جانب من أ ع ظ م جوانب الحبيب صلى الله عليه وسلم ت ل أ ل ؤ ا و إ ش ر ا ق ا سنقف مع خلق نحتاج أ ن نتعلمه من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إ ن ه خلق الصبر إن فإنني عنفوان شبابه لم يتعد الرابع والعشرين من عمره بعد أن تذوج من منه رجلا الرابع عمره امرأة أكبر منه بكثير تذوج لم وظل وفيا لها طيلة شبابه وفيا حياته حتى بعد وفاتها في يتعد بعد بعد حتى أ ش ع ر ب إ ع ج ا ب وتبجيل م ت ج د د ي ن لهذا المعلم العربي العظيم آ ن بيزينت في كتابه ح ي ا ة وتعاليم محمد النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصبر ا ل ق ر آ ن جاء حاثا وحاضا على الصبر في تسعين موضع منه و أ م ا صبره هو صلى الله عليه وسلم و ي ض ر ب به المثل صبر صبرا عظيما وقال الله عز وجل له في التنزيل واصبر وما صبرك إ ل ا بالله وقال له في التنزيل فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل صبر على أ ذ ى المشركين وهذا النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع الصبر صبر على كلامهم البذيء وعباراتهم ا ل ج ا ر ح ة صبر على مواقفهم على قولهم كاهن وشاعر ومجنون ومعلم وكذاب ومفترم اعوذ بالله صبر على هذه الكلمات حتى قال الله عز وجل له ليقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك لتسمعن و من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلك ومن الذين أ ش ر ك و ا أ ذ ى كثيره صبر صلى الله عليه وسلم على أ ذ ا ه م صبر على حصار الشعب حتى قال أ ب و طالب لاميته ا ل م ش ه و ر ة لما ر أ ي ت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل و ن ا ب ذ و ن ب ا ل ع د ا و ة و ا ل أ ذ ى وقد طاوعوا أ م ر العدو المزاول حتى قال وثور ومن أ ر س ى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل يحدث عن ق ط ي ع ة أ ه ل م ك ة جزى الله عنا عبد شمس و ن و ف ل ع ق و ب ة شر عاجلا غير آ ج ل ي ذكرهم بالبيت وبالحجر المسود إ ذ يمسحونه إ ذ اكتنفوه بالضحى والاصائل ل ا م ي ة ط و ي ل ة جدا يذكر فيها أ ه ل م ك ة برحمهم و أ ن ه م قطع الرحم خنق النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ به حتى قال الله له إ ن ا كفيناك المستهزئين صبر على أ ذ اذى ه م صبر على أ المشركين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 يمسح الدم عن و ج ه كسرت رباعيته وشج وجهه ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون صبر على الجوع وعلى م ر ا ت ا ل ح ي ا ة وعلى مقاسات ا ل أ ي ا م صبر صبرا عجيبا صبر على فراق أ م ه وعلى فراق زوجه ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفراق جميع أ ب ن ا ئ ه بنين وبنات في حياته ع د ا ف ا ط م ة رضي الله عنها التي توفيت بعده ب س ت ة أ ش ه ر مات جميع الذكور في حياته حتى قال الكافرون محمد ابتر ف أ ن ز ل الله تسليه وتطيبا له إ ن شانئك الذي يشينك ويتكلم فيك بالكلام الشين هو ا ل أ ب ت ر وفقد زينبه ماتت في حياته ودفنها وفقد رقيه ت وماتت في حياته ودفنها وماتت أ م كلثوم في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ودفنها ومات إ ب ر ا ه ي م في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة ودفنه صبر صبرا عظيما صبر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بكل ما تحمل ك ل م ة الصبر من معنى دميت أ ص ب ع ه في يوم من ا ل أ ي ا م فقال هل أ ن ت إ ل ا أ ص ب ع دميت وفي سبيل الله ما لقيت صبر بكل أ ن و ا ع الصبر وتجرد للدين وتجرد للقيم وتجرد لبث الروح في البشر و ا ل إ ح ي ا ء و إ ز ك ا ء الضمير ا ل إ ن س ا ن ي بالمعاني ا ل س ا م ي ة صبر صلى الله عليه وسلم صبرا والله يحير لو أ ن ك ق ر أ ت فقط كيف أ ن ه صبر على المنافقين وعلى أ ذ ا ه م في ا ل م د ي ن ة صبر على اليهود وعلى كيدهم و إ ن كان مكرهم لتزول منه الجبال يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا صبر على مكايدات صبر على دسائس صبر على مؤامرات صبر على مكر عظيم صبر على الطعن في عرضه شهر كامل و ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل م ح ن ة يرفع من ق ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أ ن تنزل ب ر ا ء ة أ م ن ا وسيدتنا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في نفس اللحظات لكن الله أ ر ا د أ ن يختبر نبيه و أ ن يقوي معدنه و أ ن يختبر صلابته شهرا كاملا فبالله أ ي صبر هذا الذي صبره نبينا صلى الله عليه و سلم صبر صبرا عظيما أ س و أ شيء أ ن ترد و لذلك جعل رده يوم الطائف أ ش د عليه من يوم أ ح د لما ردوه و أ غ ر و ا به السفهاء صبر في م ك ة و صبر في ا ل م د ي ن ة وعاش حياه كلها م ع ا ن ا ة وفوق ذلك علمنا أ ع ظ م ق ي م ة في ا ل ح ي ا ة علمنا ق ي م ة الصبر ودعا إ ل ي ه وحث عليه وحض عليه فكان صابرا ثابت القلب ثابت الجنان صلى الله عليه وسلم لم يتزعزع وسبب صبره ثقته في ربه سبب صبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أنه كان ومبرا ا ا الله سبحانه ف ق في ا ا ل ل م ط و منا المطلوب منا نتعلم عدم أن أعزائي العجلة ا ا و ب ت خ ص أن نترك ل الناس الآن الحياة ش شفقانا ف ق ة داير صبور و من ب ر م كل غ ب ر ة حيض وفساد م ر د ع ة وداء مغيل و إ ذ ا نظرت إ ل ى أ س ر ة وجهه برقت بروق العارض المتهلل إنه إلى الإصلاح يعلمنا أن نجني الثمار بالصبر الأمر الثاني أن نعلم أن الدعوة تحتاج إلى صبر وخاصة مع المخالفين والمعاندين ينبغي أن نصلح بطول النفس في سياسة الإصلاح الذي ينبغي أن أؤكده في سياسة الذي الدعوة مع الثمار بالصبر الأمر بطول تحتاج وخاصة صبر أ ن ه ينبغي أ ن نتعلم من ا ل س ي ر ة طول النفس و الصبر على ا ل أ ذ ى من أ ج ل ان نثمر و من أ ج ل ان نصلح ا س أ ل الله ان يوفقنا لما يحبه و يرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر و التقوى إ ن ه ولذلك و القادر عليه و صلى اللهم و سلم و بارك و أ ن ع م على عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم